بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لمقعتها كاذبة خافضة راتعة إذا رجت الأرض رجا فبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة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 ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسبعون فيها لغما ولا تأثيما إلا طيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منغود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكئة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوسون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معنون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 أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أَأَنتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقبين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فَلَوْلاَ إِذَا بَلَوَتِ الْحُلْقُمَ وَأَن تُمْحِنَ إِذِي تَظْرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلاَ إِن كُنْتُمْ غَيْر مَدِينِينَ تَرْجِعُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ